بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة بقراء تولي براتاج الروفية السد آية سد التم أفررت ربك وإذ أخذنا من لا تسفكون دماءكم ولا تفرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا جتون يا دعا يا جماعة يهودا ويتفون ميثاقكم أحديث سن إسن الراوي ويتفون لا تسفقون دماءكم ديغا كيسن أنقلاسنا وأجيسوا عن جنة ولا تخرجون أنفسكم لبوت سن الله ينباسنا من دياركم قندا كيسا كيسا جنة وللين اجيسنا وسن ولي رباتني قندا والهياسنا جنة ويتا بين لما اتن رافوني ثم اقررتم وانتم تشهدون بين لما اقررتني هال رقاباتني نيجر اين تيسنا يا ربي كي نجدتني لبوتة اتن رقاباتني ويتفردتن بين لما ثم انتم يرغنا يسين يا جرى يهودا تقتلون انفسكم لبوتيسني اجيفتن وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من ديارهم نموت اثن الراته غندا يافتن احاديسن ديدني يا جماعه يهودا اوبليوان كيسن قمنتا ولتقبدن اجيفتني غندال اريتني اودوبيل لمكين نسن إن راتي هنتي فمن بديها قنا قيتو دالايدانيي قندا والهياس انقربين قندا والهياس ناجلين ولا الجيس انقربين كنوال الجيس ناجلين تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون جيشتون والقرقارتن عليهم أبليوان كيسانسان الراتي بالإثم والعدوان مع سياح وسنا بهورانييي الرتي وثنا باتني قندا أريت ظلمي أن يجوا وأي أتوكم سارة يا بوجي أماني بوجيد أن سنستدفن تفادوهم مالك الدعلاف تني بيتن ونجايبات يرو قندا أري أن ني أريني ني أجلسني كما والبوجي أن والبتن مالك قد انغلاسني بوجسن والباساني والباسني في ركنا بوج امهن في جنني مالك قد انغلاسني والبتن كن ربكنه ايسنرت جباجرا وهو محرم عليكم اخراجهم حال باث سنو ايسنرت حرام تهيني غندم اياسون شريعه توراتك هي سبت ايسنرت حراما اكمت غندماو يافتن اول ماو أف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سل جري كتابة أمنتني جريتكفرتني خنا جيسنا جدتكفرتني كبيته جدتي أمنتني وبلوون كيسيو بوجو كيسة ترجمان بوجو رابعان كتابة كيس سجرا بيتاتي غندا ولياسينا ونا جيسنا كتابة كيس سجرا كان اتكفرتن كان مون فرتن فما جزاء وما يفعل ذلك منكم مال كتاب إنما أقنفه جتؤ سنرًا إلا خزي تكين ملأ في الحياة الدنيا يردونيات ربي سيجب لي ستكس ملأ ويوم القيامة جو يوم يردون ن فمن العذاب جر عذاب جذبت ومالله ذرافل عما تعملون رب كنوانش هجة دلة دجتا ثانية أداب أخرج جبسا إسني كفيس ملء إبدجانم كسرتي أبكتهور أيسان سني وانسان هجة دلجة ثانية فقدتنا رب كننا كدجتو متي أولئك الذين الحياة الدنيا ورّ جروه الدنيان آبتته آخرى قرقرته جروه الدنيان فلا يخفف عنهم إسان الرّاه تقاتو العذاب كتاتهم كه النبوية القيامة جهنم إسان الرّاه تقاتو إسان الرّاه تقشفهم حرم بافتاً ججتو ولا هم ينصرون إن توم سمن الله إسان سني ساعة متك إسان الرا و هم فدم نمن أكي إسان باسل له ينجر و عذاب رب سنكسا و لقد آتينا دغات الننيجر موسى الكتاب موسى داف كتاب التوراة كننيات ننجر أما بديهودان قبضوهم هدا آ يا رب تقتس ان كفرني ولقد آتينا والله كن ناجر نبي الله موسى رسولك إن موسى وقد فينا هرتفسيفنا من بعده إرجع إساتي الل للرسول إرجع ماران إعند ذبر الل إرجع ما دوبان هرتفسيفنا وآتينا عيسى بن مريم عيسى المريم تاته وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جِبْرِيلٍ إِسَى جَبَيْسِنَئِ يَوْكَانُ وَحِيِ كَيْنًا إِسَى جَبَيْسِنَئِ جَلْءَ رَبِّين كَيْنِ آيان إذا قلت تاتي رب نبي الله عيسى فكيني أَكَّنَمَ دُو إِجِرَيسُ أَكَّنَمَ بَاللَّا فَيِّسُ كَنَا كَنَا ربِّين والله إِسَى جَبَيْسِنَئِ ج إذا جب يوكان وحي التبوه ناء وحي سناء الروح وحي روحين وحي كناف روح وحي وحي كناف روح يو وحي كناف افا كلما جاءكم سلال قفموان اثنت ذفيتو قفموان اثنت ذفيتو رسولا ارغم الربي بما لا أَنفُسُكُمْ انفسكم ولبون تنسن جالن يوي اثنت إِسْتَكْبَرْتُمْ استكبرتم لبونتني Papari kan kadum wavari kan taptulun. Gari Irgamto Tasani Ajaftani Gari Kipsyftan Garini kijpsiftan A kanabiyalahi isahini a Jasan Akanabiella Hila Kariyafi Yahyaka Nijedan ishan Suni قلوبنا غلف قلبين تين نشفى لاحقوقي كيس سجرتي جلن نبيي كينا جلن قلبين تين يا محمد وان اتي جدت قنا إنهن لقيته فهمتوه قبان قبل وان اتي جدت قناه جلن. استهزاء في التقوصة قلو لاحق اكس جلن نبار بلعنهم الله بكفرهم دبينك إسان جلسني متي ربي إسان أباري ربي إسان الرت دلني رحمة أوفيت را إسان دربي بكفرهم يدخل سبب إسان كفراني في فقليلا ما يؤمنون إسان الرانم نأمنه نمني إرغمته كيناروكم سنم ما جباباراجد عبد الله بن سلام فا ولما جاءهم كتاب من عند الله ويت كتاب من رب الراته إثان تتره أمت يهودا كان بانيت قرآن بنيت قرآن إثان تتره كرب الره أموه مصدق لما معهم كرجة دبت يو كرجة أم سوان إسا وجنجر تورات كيس وانجر تورات النبي الله عيسان كان يُوحَنَانِ وَصِفَا نَبِي مُحَمَّدٍ تَكْتَابَ سَانِي تَوْرَاتٍ كَيْفَ جُرْتُ كَذُبًا أَوْ مُسِيَ سَانِي تَدُفِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ تَيَانِ جِرًا إِسَان قَنَدُرَا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كَتُمْثُ بَرْبَادًا وَالرَّبِّ بِكَفَرِ الرَّتِّ يَا رَبِّ نُوثِمْ يا أمة عرباتي واللولن ثم سرب رب رب رب عدا نبيين سني إرقمي إسا وجيين تاني لفرع إثن تارينا عجر أني نجتو دوبى يو نبيين سن إسان اتلفوا اتكفرا فلما جاءهم ما عرفوا وإت إسان وانت إسان بيك فمحمد رأى إذا كنت Sa health care به مؤخ disappoint فلعنة الله على الكافيرين ним leveحب أن يكون ذلك إص타 كل الوقت lodge something up Wenn Sean له coaching في explicitly given that قرآن ربي يروا نبي محمد الراتي قرآن قوصا اتقوط انجتو نديجان نيش ايمان نيكي جبسيسان وان توراتي إساني كيس سجرو بوقو اومسو إساء وجينو جرتوني جارة ربي اتقفر تجتو ربين كينا إفان وباسي نوهيمات ننجرة درسيتين نترفتونها قولت لي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته